فضيلة الشيخ يحدث أن الحائض أو النفساء ينقطع دمها بعض الأيام ثم يعود فعل تختسب أيام الانقطاع طهرا أم حيضا ونفاسا أقل مدة الحيض مختلف فيها بين لحظة ويوم وليلة وثلاثة أيام بلا يليها وأكثرها عشرة أيام عند الحنفية